شبكة الذكر الحكيم تقدم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافضت الوافع إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنت أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئا من الآخرين على سرر موطونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 كأمثال المؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لضوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين وطرحا مما وزل ومظللما وَمَا ومائما مسكوبا وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة إلا ما قطف وعلا منوعا وفرشا شأنهن ان شاء فجعلهن نكرا بدل لهم اذكارا نوربا اسرابا لاصحاب اليمين كلتم من الأولين وكلتم من ال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في ثموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحم لا بارج ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مصرفين وكانوا يصرون على الحنة العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما الأولين والآخرين لنجمعون إلى نقاط يوم المعلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من ذقون فمارعون منها البكون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين لا يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرئتم ما تنوون أأنتم تخلقونه؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبقين على أن نبدل أمتلكم ونشئكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولى فلولا تذكرون أفرئتم ما تحرثون، أأنتم تزرعون، أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطا ما تظلتم تفكّمون، إن لمغرمون، بل نحن محومون. أفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ 111. لو نشاء جعلناه أجاجا جعلناه جاجا فلولا تشفرون 112. أفرأيتم النار التي تورون 113. أأنتم أنشأتم شجرتها 114. تُنشئ شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسر لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فَسَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا طَلَقَتِ الْحُلُقُمْ أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون ما إن كنتم صادقين فأما في اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وامماءك كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم يوم